آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما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 وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا إمّا الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذْقَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَاغَةُ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا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 طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم ترجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة يقولون إن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 قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أَرَادَ بكم سوء أن أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليه ولا نصير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 من قب نحبه فمنهم من قب نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبدل ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إنشاء أويت بعليهم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 أهل الكتاب من صياصهم وقدف في قلوبهم الرعب، وقدف في قلوبهم الرعب فرِيقا تقتلون وتأسرون فرِيقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تبقها.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 فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتَ فَإِنَّ إن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء نبي من يأت منكن بفاخشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين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 وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ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 ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا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 İddanakhtumûl müminât, thumma tullakûtumuhun n min qabli an tmesuhun n, fmalakum مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ أَحْلَلْنَا لَكَ أزواجك التي أتيت أجورهم وما ملكت يمينك مما آفى الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة تكن مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي ارادا النبي ان يستنطحها خالصه لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوين عليك ما تشاء ومن بتويت من وَمَن ومن بتويت من منعزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى تقر أعينه ولا يحزن وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُم مِّن كُلِّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَّا يَحِلُّ لَكُمُ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أن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 ذلكم أقهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحو أزواجه من بعده أبدا إن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 ولا ابنائهم ولا اخوانهم ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله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 وؤخذوا وقتلوا قتيلًا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله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 ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا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 أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أي يحملناها، فأبين أي يحملناها، وأشفقنا منها، وحملها الإنسان، إنه كان ظلما جهولا.